إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا مجيد الله الله اله إن الله وحده لا شريك له محمد رسول الله بسلكوا فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا ويسارا رميه في سواه الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد, وعلى آل, محمد. على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك حميد مجيد اما بعد فإن كتاب الله أدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار بارآك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيشه ما ذسيب استساد ليجازي المرام أدلة الأحكام للحاب ضح بن علي من حجر العسقلاني جيشه سأل أفرمودي لفنه وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل, إبل على حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا تحل لآل محمد منها روأوا أحمد وعبود ونسا وصحاوه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوت يعني صحيح الجامع الصغير يعني بعض بعزكولي حكيم نجاته ولا باش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل أو عشترش تمام عشترش هم وكم رواها لروان جاي ويسائمة بيعنا لورجاي لو بخود لوريم ديه هذكاني هم ويه هذا السائمة عشتربي سل أيديه بكامل يسفر في كل أربعين بين تلبون انتو لابوش باس ماكرت يعني دو صالي لا تفرق ابل ابل عن حسابها و او شناكي بس توا باس ماكر ها كاتك متزاكر نوا برشون دي بي نابي بيك ها كاتك من اعطاها هل يقداي سكاة قيدها مؤتجرا بها فنو اجرها تاوري ولا ونخواي بروردكات باختياري خويداي فلا هذا هو الرسول من اجل ان يكون هذا هو الرسول من اجل ان يكون هذا هو الرسول من فكان من عادم سانك اليمكن هو لا حالة اعتيادي نجد اللي بابي توري وعلى بابي زال لي هني رفع لنا اعتيادي ومن منعها فإن أجل منعك, بقى بقى بقى. منعك الليل الليل وشطر ماله ما لجينا وعقوبك أدى حياتي ما زالش نلذ ببحرج خيبرين ديدام دي عزمت من عزمات ربنا حق الشواذبة لسخ بارز ذكر الورد قال يخيب الورد قال لا يحل لآل محمد منها شيء لبؤ آل محمد الجنو آل بيت في خمسة طن هيز لبؤ أنيا وعن أن لبخون وعن علي رضي الله تعالى عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئات درهمين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم أجمل حول بك يعين نبت عول نبت نبتة أميرات أو دجوره أما حوله بس دبل علي وحال عليها الحول وصال بسري ففيها خمسة دراهمة بز درهمي تي ناس زكات وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وهروها أو بيعات مع سيدك أو زارين وليس عليك شيء هذ زكات دل حتى يكون لك عشرون دينارا حتى وكب بز دينار زين نقد بز ديناري بس آگامان لی بیست دینار وقتی بیع انبار بیست مسقال مو هر مسقالک لای خود بنوشت تقر غرام بیستوپین سنت تقر غرامو بیستوپین سنت بود یعنی همه علماء کردش که باز دکندره در لشتاپینز غرامی ذکر دکمهی چک بیست زمان تقر پون بیستوپینز دکانش تاپینز یعنی وقتی خود مسقال سنت بود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 لكنه يمكن ان يكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك يعني تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون حد يعني حدي حساب ماني ما بيز مسقلا مسقلا لو أنا متبدو غرام ما عليه الحول صار بسني صناعي فبيها نصف دينار. نبينا دي دي دي. كبير. فما زاد طب حساب ذلك إذا انت مشاكل ما بقى... مسقال. حودة مسقال يعني تمشي لحودة مسقال يزر سنت تمشي بارحيني مقابل دكادو بوين سالتو بستو بنس يعني بستو سنت سنت هذا مسقالي مثلا غرامي بس خالي مثلا بدولقة عما حكمانيا فليش يدуютهم طيب تبي هذا زين تم زاد فبحسابي ذلك إذا كباس ما كتب وقص ما أنيا وليس بإمال زكاة حتى يحول عليه الحول والوايز مالك زكاة إلى نادر حتى هو كسر بدر صار بس إجالة سنة راه أبو داود وعسل وقد أختلته في رفعه <تصفيق> اختلاف الى رضي عندك ضليل طبعا لصاحبي لاوده ما بيخش يتمزح اجر لذي ديات قال عليه ابن ابي طالب يعني موقوفه لا سوي موقوفه موقوفي يشبه سوي او باب الله باب الري باسناكه هل بتوبرخو ما نايك مش لي هيك مشكله ما ني عن ابن عمر رضي الله عنهما من استقاد مالا من استفادا من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول هل يك استفاده لمالكت زكاة لزمية حتى أقول صالب سبنا نصرته هل يجري الضعيفة لضعيف هي وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس بالبقر العوام لصدقه روه ابو داود قصني والراجع وقف ايضا حديثه صحيح يعني يعني هو وقتين او تراني كوا بكاري ديني السيارة أو يعني دول من الساره ساري أو زكاتي في يعني إيش بكاري إيش إيخوتي في او يا او ساراني كوا الزكادي دغازيتهوا يا تو ساراني ايش بك ايش اخدي برخي أو او إلى لسرنيه أو كبكاري ديني <تكسي> מה לא מיקשה, זה מושג. את לא מארץ, כל יום עושה. פרסא על תקווה, זה מושג. זה, לא מארח זמן, באופציה ידוע. לא יחייה. מה מוסת? פרסא על תרמילים, זה יש בקר לאומם לصدקה. בולגיה, פרסא על מי, zakat לילד. זה לא זה אخدאה או ياك يكسر عليه هو يبيع لكي أولا ذيك هو أتوش شو خلاص أولا بيخمد لكن دا من هي أول في رمضان دو وقت دبت عوامله لو كل شيء سعره لو كل شيء دو دونكريه أول دو دو نستشي السنية كل شيء راود الداب... أبو داود ودارقطني والراجح وقفه, وقفه, وقفه, وقفه ايضا حديث وقفه شو مع أصحابه وقفه حديث عليه قال صلى الله عليه وسلم وعنا مرفوعة بل موقف يشبه أما موقف دون موقف موقف يعني ما قاله الصحابي صار فرميبي.أو ذا موقف معناه.لبابي رينا قطري.هذا ده عايشنا فرميتن.لل ااا ل ده فرميتن في في كل ثلاثة ليس آ... لا قطعة في ثلاثة الدراهم.إلا في ثلاثة الدراهم.دلال سين درهمي قط إلى سين درهمي قطعة خلاص سين درهم فوق.سين فوق زير سين درم.كذا قوت... ليرك قدي سين ده ده عايش كويزاني. لو شنر على اللي في عكم الرفع. باسي باش ذلك في معباس، باش في عكم الرفع. نا نكتي نا نازن نه ناظن ونساء. ونساء يا نعمل نسول ونساء لم يمنعهن العياو في الدين يقول لأ شو في غمر صحيح قالت عايشة, لا. لا, عايشة. قال لا لا بغيرها معلقي بس قال قالت عائشة قال رضي الله بس لا هو الحديث قلت ما عدي لبعض ما أخدي عندي خالي ما قبولك إيه دام تمام عن, عن عمري بن شعيب عن النبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تاكله الصدقه رواه الترمذي والدارقطني واجازه ضعيف حديثه ضعيف انا ضعيف الجامع الصغيره ده من ولي يتيما هل يك اغاي اليتيم شيبه سبقات لو مال يتيم غير ما له ابو طاريه ابو له لا توالي تجارته لبوكا ولا يتركه بوازيلني حتى تاكله صدقه حتى زكاه لن ذاتا ما حاجه بايفا بلا معنيه ونيك طاريه ابو يتيمك توالي لو خلي بلا ما شفت شيء اگر اتولي ام داليبوي او, أو يتيميبوي نابي بار مزازم بايبكي ابو دوست مال طاريه غير اگه امن شریکاتیم، اگر بیاید چیکار لپاری، نه بی مجاز امن وکالتی دیگه تا من ایش تعمیلی بیفکم، نه بی مجاز از اون بپاریفکم، لکه شریکاتی مجازه فریب آش. یه بیانیه سودیان دیگه اندروان، ناشتیانیه، سر شریکاتیا. دائماً دنبی مرا عادی آفریم که در شریکاتی، ای خود مکاینا، لقون مجاز رای بیفک. بلکه اگه ای خود نبود، يعني امال اندال او يتيجي بو ما مزازفه بيركه الا belki ليس له اششي او ذريته دنا نكتوا جاي قائدناك بخو يخو مين ها جلد با ما باب الوه يعني دي هذا ولو شاهد رجل عبد الله بن ابي او يعني لو ذبي عشان باجو فقره حتى وعلى عبد الله بن ابي وفاء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه البخاري ومسلم عبد الله يكرم يوفا فهمي بيغنب الله عليه وسلم قومك بها ادبوعنا الزكاه بينا زي كده حتادي اللهم صل عليهم اخويا الصلوات اللهم سر عليهم ابدي واشتيا اللي يعني سنتة انسان ابي الزكاه دي دعاء لباب كاتان وان علي رضي الله تعالى عنه ان العباس رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له ذلك راه التلمذي والحاكم صحيح التلمذي لیک دفرم امامی علی خدا سر بی دفرم عباس امامی عباس خدا سر بی پرسیالی لپی خم برد که درباره پش خزدنش زکات پش اوی سال به رخصتیده حجرا صائحا اول مکان لوا وایم با بالگیرتیا کوا کابلایک زکاتی مثلاً من در رمضان زکاتی نزک نکه عرضن خلق وایا اگر دو من کپش رمضانه پش رمضانه کابلایش اندیت کابلای پیگوتیا دونونه فاما او كابلايده كوجين دو دفتر قرض هذا كاكا على كي داتوا سي قلت بيد ذاته لو هندستان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 تعزيل درسته بلان بس هذا شيء حالك مو رخصته يعني ونيه أربعين يلاقينا بتعاهدت استعمل لو أخذ كم لو هنا إلا حالات بي أو نبي هني درسته كرب بخا. فيش بخاف خصني درسته لو حالتي ودي ما لك ال... <تصفيق> مايك اعطي هذه دير رخصه وين دلاس الرخصه تبعك انت معك رخصه باس ذي ما رخصه كذا رخصه باس رخصه ذا له ذلك رخصه يا والحاكم وعن جابر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بما أو جيشنا أو أي ليس دون خمس واق من الورق صدقة وليس إما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس إما دون خمسة أوسق من التمر صدقة طبعاً وديك أنا سبيلًا جيش حد شوالا بسم سبحانك اللهم بحمدك حمدك شهود الله إلى إلا أنت نستحقرك يا رب ونلجأك ونلجأك الحمد لله رب العالمين